قال اني لا يحزنني ان تذهب به واقف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لا انك له الذئب ونحن اصبتهنا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت هيت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 وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب نليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها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 قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته ان نفسه فاستأصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي استجن واحب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف أني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع الأليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا لايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان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 ذلك ما مما علمني ربي إني اتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بلا قراتهم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل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 يا صاحبي استجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا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 قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقارات سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يا كلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لأنهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَتْ مَا قَطَعْنَا بِهِ أَحَدًا وَلَٰكِنْ رَأَيْنَا كَوْكَبًا اتَّبَعَتْهُ اثْنَتَا عَيْنَيْنِ قَالَتْ يَا مَرْيَمُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أنا راودته أن نفسه وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقال الملك تونني به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 وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين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 مُونَعًا مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلَكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ وَقَبْل فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ولما دخلوا من حيث أمرهم وأبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن أولد علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قُمَّ أَذَّنَم وَذِّنُ نََنتُ وَعيرُ إِكُم لَسَِقُون قالَاالوا وَأَقَبَلوا عَلَيهِمَّ ذاَا تَفْطِدُون قالوا نَفْقِدُ صوعَمَلِك وَلِمَن جَ أَبِ حِمْنُ بَعير وَأَنَ بِهِ زَعم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبيا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّكَ لَخَاطِئٌ فَقَدْ سَرَقَ خُلُوهُ مِنَّا قَبْلُ فَأَشَارَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فقد حدثنا مكانه فقد حدثنا مكانه اننا نراك من المحسنين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 وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا نصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذن تم جاهلون قالوا أينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنِهُ مَْ يَاتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللهَّه لا يُضِيحُ أَجرَمُحسنين قالُ تَ الللههِ لَقدَدَثََكَ اللَّهُ عَلَنَ وَإِن كَُّ لَ خاطئين قال لا تَثْبَ عَلَكُم اليَووم يَغفِر اللَّهُ لكُمْ وَهُو أَ الرَّحَمُ الراحمين. اذهبوا بقميص يوسف فالبسوه على وجه ابياتي بصيرا وتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم ولما فصلت العير قال ابوهم انني يوسف إنّي لا أَدِدُ أن ر حَيوسُ فَلَْلَا أَتُ فًَاِّدونُون قَاُ تَ الللهِ إَّ كَلَ فِيه بَلَِكَ القَدِيم فَلَمَّا أَ جَ الْبَشيرُ القَاهُُ عَ وَجهِهِ فَرتَددَّ بَصيرَ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 وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزوى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الحاديث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 وَمَا أَكْثَر النَّاتِ وَلَ حَرَسْتَ بِمُ مِنين وَماَا تَسْألُهُمْ عَلَيهِ مِنَ جُب إِنْهُو إِلَّا ذِكْرُ للِلعَمِين وَكَ مِ يَتم فيِي السَّمواتِ وَلَرْضهَ مُرُّون عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعرِضُون وَماَا يُمِنُ أَكْثَرُهُم بِلهِ إِللاا وَهُم مُشْرِكُون.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 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنْجِيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ